وهذا زوج يقول كنت صائما وأغوان الشيطان فقبلت زوجتي فهل بطل صومها أو صومي روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم وكان أملككم لإربه وبعض الأزواج هو عائشة أو أم سلمة برواية الحادثة عن كل منهما ومعنى أملككم لإربه أنه أقدركم على منع نفسه عن المباشرة الجنسية وجاء في رواية البيهقي عن عائشة أنه كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها وروى مالك في الموط أن عائشة بنت طلحة وكانت فائقة الجمال وكانت ثقة كانت عند عائشه أم المؤمنين فدخل عليها زوجها وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق فقالت عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك يعني من زوجتك فتلاعبها وتقبلها قال أو قبلها وأنا صائم قالت نعم وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمط من الماء وأنت صائم قلت لا بأس به قال فمه رواه أبو داود والنسائي وقال منكر وصححه ابن خزيمه ومعنى فمه يعني أسقط ورويت ففيما يعني فيما السؤال بناء على هذه المرويات قال ابن المنذر رخص في القبلة عمر وابن عباس وابو هريرة وعائشة واخذ به احمد واسحاق ومذهب الاحناف والشافعية انها تكره على من حركت شهوته ولا تكره لغيره لكن الاولى تركها وعند المالكيه كما قال الزرقان على المواهب أنها تحرم إن خاف الإنزال وإلا كانت مكروهة وقال الحافظ ابن حجر إنها مباحة لمن يكون مالكا لنفسه من الوقوع فيما يحرم من الإنزال والجماع والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث فجعلوا القبلة للصائم سنة وقربة من القرب اقتلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا مردود بأن الرسول كان يملك إربه فهو ليس كغيره وإذا كان هذا في قبلة الزوجة فإن القبلة لغيرها من الأجانب بالذات حرام أما بطلان الصوم فهو كقبلة الزوج وعلى ذلك إذا كان الرجل أو المرأة يخشيان من القبلة الإفطار بنزول شيء من هذه اللذة فالقبلة حرام أو مكروهة على الأقل أما إذا كان هناك أمن من نزول شيء منهما فلا حرمه في ذلك والاولى تركها والله اعلم